بسم الله الرحمن الرحيم اَلِف لام ميم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ لَا قُرَبٌ بِهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم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 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون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 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليطاججكم به عند ربكم أفلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا اماني وإنهم إلا يظنون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 تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا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 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِسَمَشْتَرَهُ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَيِّ أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَعْضَ الْأَنْعَيْنَ الْأَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود احدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذًا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ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 الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا لكم إن كنتم صادقين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 وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتعون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن دريه قال لا ينال عهد الظالمين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 من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبكس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رَبَّنَا مسلمين مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً لك لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا فيهم فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ عليهم عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي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 قولوا آمنا بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أُوتِي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغته ونحن له عابدون. قل اتجادوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم قل اتجادوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِيرَةٌ على عَلَى الَّذِينَ الله اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الذين أُوتُوا الكتاب ليعلمون أَنَّهُ الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون, يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم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 والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن في له من أخيه شيء فالتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فان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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل التي قل هي مواقيت للناس والحج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 فمن لم يجد فصيام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحج وسبعة إِذَا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالوا لكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا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 ولا أمَّةٌ مؤمنة خيرٌ من مُشْرِكَةٍ ولو أعجبتكم ولا تُنكِحُ المُشْرِكِينَ حتى يؤمنوا ولا مؤمن مؤمنٌ خيرٌ من مُشْرِكٍ ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان تخافا الا يقيم ما حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تِلْكَ حدود اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلون اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن اردتم أن تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه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 لا أن أو ركبان فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوافون منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متى إلى الحول غير إخراج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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ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 نبيهم ان الله قد بعث لكم طالو تملكا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رزقناكم من قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله لا إله إلا هو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 قال بل لبثت مئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِن نَّفَقٍ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا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 لا يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعشاب تجري, تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذربية ضعفاء فأصابها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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم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 والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم أجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وإن كان فَنَظِرَةٌ فنظرة إلى ميسرة وأن تَصَدَّقُوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وَاتَّقُوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم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 فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربا ولا يبخس منه شيئا فَإِنْ كان الذي عليه الحق سفيها أَوْ ضعيفا أَوْ لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وادنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة, إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها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 لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا